الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م ا د ة الحمد لله و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه سنقف في هذه ا ل ح ل ق ة مع جانب من جوانب ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م ش ر ق ة ا ل م ض ي ئ ة سنتحدث في هذه ا ل ح ل ق ة عن جوهر رسالته سنتحدث عن رحمته صلى الله عليه وسلم وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين سنقف على جوانب هذه ا ل ر ح م ة بالعالمين حتى ب أ ع د ا ئ ه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين فهو ر ح م ة للكفار بدعوته وبرسالته و ب إ ن ق ا ذ ه م من الضلال وبالمؤمنين رؤوف ا ل رحيم أ ي ض ا ب أ ت ب ا ع ه الذين ستنالهم شفاعته النبي عليه الصلاة والسلام أرسى دعائم الرحمة وأقام أركانها وبنيانها والذي يلحظ حياته صلى الله عليه وسلم يجد هذا الخلق الإنساني الرفيع الذي الطبع نقاء النفس وصفاء الضمير فقد كان إنسانيا تجري مدامعه عليه يلحظ صلى عليه وسلم يدل على وعلى ويتألم للناس يجد تجري يتأثر رقة أرسى فقد يكفي محمدا فخرا أ ن ه خلص أ م ة ذ ل ي ل ة د م و ي ة من مخالب شياطين العادات ا ل ذ م ي م ة وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم و أ ن ش ر ي ع ة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمه ة ليف تولستوي الأديب العالمي ت م ر ح صلى الله عليه وسلم تتجلى مظاهره أولى في أنه وحض عليها ألم يقل الأرض مظاهره ارحموا أنه في في وحض من حث يرحمكم من في السماء من جاء بقيم ا ل ر ح م و ن يرحمهم الرحمن من جاء ب ق ي م ة من لا يرحم لا يرحم من جاء ب ق ي م ة وتواصوا بالصبر وتواصوا ب ا ل م ر ح م ة دعا الى ا ل ر ح م ة و أ م ر الناس ان يرحم بعضهم بعضا وجسد ا ل ر ح م ة في م س ي ر ة حياته وهذه نماذجها دخلت ا م ر أ ة النار في هره سبحان الله حتى الحيوان نالته هذه ا ل ر ح م ة ا ل ع ظ ي م ة دخلت ا م ر أ ة النار في ه ر ة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أ ط ع م ت ه ا ولا تركتها ت أ ك ل من خشاش ا ل أ ر ض ش ك ى إ ل ي ه بعير قال أ ي ن صاحب هذا البعير قال إ ن ه ش ك ى إ ل ي أ ن ك تجيعه هذه البهائم اركبوها ص ا ل ح ة و ر ع و ه ا ص ا ل ح ة إ ذ ا ذبح أ ح د ك م ذبيحته فليحيط سفرته وليرح ذبيحته وليخفي عنها السكين أ ت ر ي د أ ن تقتلها مرتين يا سلام ر ح م ة ع ج ي ب ة رحمته بالكفار لما علم أ ص ح ا ب الجهاد علمهم القيم و ا ل أ خ ل ا ق انطلقوا بسم الله واغزوهم بسم الله لا تقتلوا شيخا ف ا ن ي ا ولا راهبا في ص و م ع ة ولا طفلا رضيعه ولا ا م ر أ ة ولا تقطعوا ش ج ر ة ولا تحرقوا نخله ولا تهدموا بناء و أ ح س ن و ا رواه أ ب و داود في السنن لما قال له ملك الجبال لو شئت أ ط ب ق ت عليهم ا ل أ خ ش ب ي ن على أ ه ل م ك ة الكفار أ ع د ا ؤ ه في تلك ا ل ل ح ظ ة قال أ س ى الله أ ن يخرج من أ ص ل ا ب ه م من يعبد الله ولا يشرك به شيئا ر ح م ة للكفار شرائعه و أ خ ل ا ق ه وقيمه ودعوته للناس جميعا فعلا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا أ ن ا ا ل ر ح م ة ا ل م ه د ا نعم هو ر ح م ة الله للناس ا ل ر ح م ة جوهر دعوته و أ س ا س رسالته وهي أ ع ظ م ق ي م ة في دينه وهديه وحياته صلى الله عليه وسلم رحمته شامله لما أ س ر أ ب و العاص ا بن الربيع ختنه يعني بلغتنا نسيبه يعني صهره ا ل م ز و ج بته ارسلت إ ل ي ه زينب عقد خ د ي ج ة فداء له فرق قلبه وبكى تذكر ح ل ي م ة ا ل س ع د ي ة الشيماء أ خ ت ه لجرعه لبن رضعها من ثدي ح ل ي م ة فرش لها رداءه و أ ج ل س ه ا على ا ل أ ر ض عجيب ر ح م ة ع ج ي ب ة بكى لموت ولده ولما سئل من ذلك قال إ ن م ا هي ر ح م ة أ و د ع ه ا الله في قلوب بني آ د م رحمته ب ا ل أ ط ف ا ل رحمته ب ا ل م ر أ ة التي بكى طفلها قال خفف ا ل ص ل ا ة ل أ ج ل الا تجزع أ م الطفل على طفلها رحمته ب ا ل أ ط ف ا ل يرتحله الحسن ا بن علي وهو في ا ل ص ل ا ة فيقول ما أ ح ب ب ت أ ن أ خ ط ا عليه لعبه أ ر ا د أ ن يتم نهمته من اللعب سبحان الله والله بعادوا أنا الكفار اللي أمتي يسمع و الكلام ا ده ويعرف و ا هذه ا ل ر ح م ة عادوه عادوه ل أ ن ه م لم يعرفوه أ م لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون فعلا ا ل إ ن س ا ن عدو ما يجهل ر ح م ة ع ج ي ب ة ا ل ر ح م ة في كل ك ل م ة في كل خ ط و ة و أ ع ظ م ا ل ر ح م ة ما يراه الناس ق س و ة هو ر ح م ة إ ق ا م ة الحدود ر ح م ة ولكم في القصاص ح ي ا ة يا اولي الالباب ر ح م ة حتى إ ذ ا ضرب وجاهد في سبيل الله ر ح م ة ل أ ج ل أ ن يزيل الظلام ويحل النور وهذه هي ا ل ر ح م ة ر ح م ة ت م ل أ الكون ت م ل أ ا ل آ ف ا ق لا ينكرها إ ل ا جاحد ر ح م ة ع ظ ي م ة يلاعب الحسن يضع الحسن فوق رجليه يعني يجيب الحسن يوقفه كره ا الحسن الشمال فوق يمين رسول بفوغليا وكره اليمين فوق شمال ر س ل م ويمسك ب ي د ه ويرفع ب ك ر ا ن ه يرفع ك ر ا ن ه فوق ر س ل م يعني ي ع م ل له طحان يقولشنو حزقا ترقا عين بقا ح ز ق ة م ع ن ى حازق ترقى م ع ن ى أ ن ا برفعك يعني برقيك ترقى من ا ل ت ر ق ي ة عين ب ق ة ا ل ب ق ة طائر عيون صغار يلاعب ولده ويمازحه ر ح م ة ع ج ي ب ة المطلوب منا أ ن نتراحم لنجسد ح ي ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حياتنا أ ك ل م ك م ب ص ر ا ح ة بلدنا فيها طبقيه وهذه الطبقيه لن تنتهي إ ل ا بالتراحم ما تقول لي أ ن ا بحب ر س و ل الله مجارج ج ع ن ه ما ت ق و ل لي أ ن ا بحب يقول ل و أ ن ت ش الناس ي ف ا تعبانين وماترحمون ولا بقلبك يا أخي ربنا قال ا ر أ ي ت الذي يكذب بالدين فذلك الذي ي د ع و اليتيم ولا يحض ه مش قال ما ي أ ك ل ممكن تقول ل ي والله أ ن ا م ف ل س ما بقدر أ ك ل الناس قالك ل ولا يحض كان ما كلمت الناس قلت ن أ ك ل المساكين أ ن ت مكذب بالدين كيف ننتمي إ ل ى نبي عظيم كهذه ا ل ع ظ م ة ونحن لا نعيش التراحم ولا سيما ونحن في شهر ا ل ر ح م ة ثانيا علينا أ ن ننقل للعالمين رحمته و أ ن نعلم غيرنا رحمته صلى الله عليه وسلم و أ ن نوصل رسالته ا ل ر ح ي م ة للناس كافه ة رحمة محمد المبعوث للناس رحمة يشيد ما يشيد للناس أ ف إ ن ا ل صخور ا ل صملات ن ب ك ف ه و إ ن الحصى في ك ف ه ل ي س ب ح بذلك ن ج س ي د ا ل س ي ر ة و ا ل ح ي ا ة النبوي ة و ن ج ع ل ه ا م م ت د ة و ن ك و ن امتدادن قيمين و امتدادن حقيقين ل ن ب ي ا ل ر ح م ة صلى الله عليه و سلم